ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر؟ أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا قريب فيه؟